بسم الله الرحمن الرحيم تस्مي يا عين يوقوند ذكر رحمه ربك عبده الذكر مَا ذَرَاهُم لِجَهَنَّمَ أَمْ خِفْيَةً قَالَ رَبُّكُمُ انِ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْهُ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِالْمَعَائِدِ رَبِّ شَقِينًا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَعَنَا وَإِنْ كَانَتْ رُوحِي عَاقِرًا فَذَبِلِ مِنِّي نَجٌ كَوَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي عِندَ وَجْهِهِ رَبِّي نَجًا اذكر دنيا ان ما نبشرك بغنا من اسم من نحميها لمن علم من قبل سميها قال رب ان ما يكن لي غنا وكانت امراه عاقرا وقد بلغ سن الكبر عتيا وَأَلَمَّا تَعَالَى قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى أَنْ يَهِنُّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ نُّطْفَةٍ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَن لَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ وَلَا تَعْلَمَ فَارْجِعْ على قَوْمِهِ مِنَ الْمِصْرَابِ تَأْحَاهُ لَهُمْ أَمْ تَدْبِضُ بُكَاكَهُمْ مَا يا مَعْشَرَ الْقَوْمِ كُنْتُمْ وَقُوَّتٌ وَآتَيْنَاكُمُ الْفِتْنَةَ قَدْ بِنَّا وَهَنًا مِنَ الْمِلَّةِ مِنَّا وَذَكَاكُمْ وَكَانْتُمْ قِيَامًا بِرًّا بِوَالِدَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ مِن تَبَارَكَ اسْمُهَا فِي الْكِتَابِ بَدَّلْنَا من دُونِهِ شِجَادًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُوحًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ وَخَلَقَتْ مِنْ طِينٍ بَشَرًا كُنْيَا وَعَلَّمْنَاهُ لَئِن كُنْتَ صَادِقًا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ رَبِّكِ أَن بَلَغَكِ الْغُلَامُ لَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ مَا يَكُونُ الْغُلَامُ وَلَمْ يُمْسِكْهُ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بِهِ وَمَا تَذَكَّرَكَ إِلَّا قَوْلُ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَلَنْ يَذُوقَ الْعَذَابَ وَلِنَجْعَلَهُ وكان امر من قدنا فحملت فكتبت بما كان قطيا فاجاء امل مقاب الى جن نخله طال طيامن قال السيال تهنين وقدنا ها وقم تمسكني من سيري فنهدام تحتها الا تحجن قد جنا ومرق في تحتك فريان وهزيني لا يوتي الذين نقلت في ساطق عالم يوبد فكلوا عن شوم من قبل عينا فان ما ترون من البشر احدا فقومي اني نظمت الرحمن صونا طُعِيني إِنِّي نَغَرْتُ وَرَضْنَا صَوْمًا فَلَنْ أَكَلَّ يَوْمَ إِنِّي جِيَاعٌ فَأَتَيْتُ بِقَوْمٍ تَحْمِلُ وَأَنَا يَا مَنْ يُنَادِي بِشَيْءٍ مُنْكَرِيًا يَا استمعون ما كان ابوك نؤتهون وما كانت امك كان في الدنيا فاشعروا الي وعليه ينتكلم من كانت لم في الدنيا وقال آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وأنيا لنا مباركا اينما كنتم وانصار بالثبات في محطات ما كنتم حميا وبروا بوالدتي ولن يجعلني جبارا شقيها والسلام عَلَيْ يَوْمِ وُلِدْتَ وَيَوْمَ أَمِيتَ وَيَوْمَ أُبْعِثَ حَيًّا ذَلِكَ عِيدُ الْمَوْلِدِ قَوْلَ الشَّفِ لَّذِي يَنْتَظِرُونَ مَا كَانَ مِنَ اللَّهِ أَن يَفْتِئَ مِنْ وَلَدِهِ وَبَشَّرَنَا إِذَا قَضَاءَ أَمْرًا فَإِنَّمَا لَهُ الْحُكْمُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ رَبٌّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَرَأَى الْأَحْزَابَ من دَيْنِ يَوْمَئِذٍ الْكَافِرُونَ فَوْعِنٌ مِّنَ الَّذِينَ تَصَرُّوْنَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ تَكْفُرُونَ فَلِحَدِي يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعُ بِهِ مَا لَا تُنَبِّئُنَا عَنِ الْيَوْمِ الْخِضْبَانِ نُذُرِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ مِنَّا نَحْسُبُ نُرِضُ الْأَرْضَ وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرَاسَ <تصفيق> إنه كان كَانَ خَذِيبًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِي يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُدْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ فَاتَّبِعْنِي فَسَأَهْدِيكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي فاصفني يا من بك عذاب من الرحمن فتكول لي ينتعني وليا وعلى اهوال من انك عن الهتي يا ابراهيم لا لم تنحر تهل ارض من على سلامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّي وَالْسلامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ رَبِّي كَانَ بِحُسْنٍ حَسَنًا وَأَعْتَدِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وأدعو ربي عسى اقوم بالدعاء رب شكينا فلما اعتزلوا مما يحمدون من دون الله وبنا لهم ابراهيم ويعقوب وَكُلَّمَا جَعَلْنَا لَهُمْ نَذِيَّةً وَنَبَّنَّا لَهُمْ مِنْ وَقْعَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم سَرَابًا كَذَلِكَ نُضِلُّ وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَلَا يَدْعُو مِنْ جَانِبِ الْتَّوْبَةِ الْأَيْمَنِ نجيا وَمَن بَلَغَ مَنَامَ الرَّحْمَةِ أَقامَنا على نبييا واذكر انتسابنا عني إِنَّ نُوحًا كَانَ صِدِّيقًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا فَصَامَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَهُ رَبٌّ مَّرْضِيٌّ رَّسُولًا فِي جِبَالِ إِدْرِينَ إِنَّ مُنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَّا نَذِيرِينَ مِّنَ النَّذِيرِينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ ومن من حملنا مِنَّنَا الَّذِينَ مَعَنَا مُنْذُ الزَّمَانِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَمِنْ آلِ نُوحٍ وَمِنْ مُنْحَجَيْنَا من وَجَعَلْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ رَحْمَنٍ فَخَالَفَ الَّذِينَ بَعَثْنَ قُلُوبُهُمْ ضَلَالًا وَلَا تَسْتَبِعُ الشَّهَوَاتِ فَتَكُونَ يَنقُولُ غَيَّا إِلَّا مَن كَانَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ النَّعِيمِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَنِيمِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يُؤْخَرُ لِمَنْ هَنَا لَهُ إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِضْوَانٌ فِي حُبُوسٍ injaljal الجنة lakal ladhina amanu wa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 فَلْيَعْلَمُوا لَمَن سَمِيَ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا امْتُكِنَ شَوْفُهُ كُرُنْ فَنِيَا أَوَلَا نَظُنُّ فِي مَن صَنَعَهُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ وَلَمْ وَرَبُّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالسَّيَاطَ يَوْمَئِذٍ لَّنَحْشُرَنُهُمْ فِيمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ثُمَّ مِنَ الْأَخِيرِينَ نُهْلِكُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جثيا كُلّنَا لَنَنعَمُ عِنْدَمَا مِنْ كُلِّ شِيعهٍ أَيُّهُم أَشَدُّ عَلَى الرُّوحِ مَانِعٌ يَا كُلّنَا لَنَخْلُو أَمَّا مَنْ بِالَّذِي لَهُمْ أَمْنَا دَهَا كُنْ يَا ثان على ربك حقا منكم مننا هم من ننذ الذي نذقوا وندعو الظالمين نجاثيا واذا تقع علىهم اياتنا بينات قالوا لنكفر وَلَا تُكْثِرُوا عَلَى الَّذِينَ للذين آمَنُوا ۚ أَيُسَرِّي قَوْلٌ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ طَاعًا وَأَحْسَنَ لَهُمْ ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ قَرِيبًا ۚ قَرِيبٌ أَحْسَنَ أثاثا كان في القلالة فلن ينبذ منه وحده نمدد حتى الى رحم ما يعدون ان من العذاب وان للساعه فسيعلمون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَنْ أَتَانَا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ وَزْرًا الَّذِينَ اسْتَغَوْا مُدًى وَالَّذِينَاتِ تُصَالِحَاتٌ صَيْرَ مِنْ رَبِّي جَنَّاتٌ وَخَيْرٌ مِمَّا أَتَرَأَى أَيَّكَ الْمُدِيقَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا أُوتَيَنَّ مَا لَهُ مِنْ وَلَدٍ أَظَلَّ عَلَيْهِ بِمَ اتَّخَذَ كَمَا سَلَكُوا مَا يَفُونَ وَنُمْتَنُ مِنَ الْعَذَابِ مَذَا وَنَبْتَهُم مَا يَفُونَ وَيَأْتُونَ فَوْضَا يَتَّخِذُونَ مِنْكُمْ اِنَّ آلِهَتَكُمْ لَيَكُونُ رَدْمًا عِزًّا كُنَّا فَيَكُونُ نَبِيًّا بَعْدَ كُلٍّ يَقُولُونَ عَلَيْهِ الْبَاطِلَ يرسل لنا سناء منا لئن كفر فلا تحزن علينا ان ما منعنا عنك عبدا يومنا الَّذِينَ مُكْتَفِينَ إِن يَرْضُ وَحْمَالِ الْوُصَّادِ وَنَسُوءُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ نَمُورُهَا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ ثَقُلَتْ عِنْدَ وقال استقل الرحمان ولدا لقد في شيء ابدا فتجاد السموات وتفطر منها شقل الارض وتخر الجبال هدا إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْهَىٰ عَنِ الرَّحْمَٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنْهُونَ بِهِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ أَن نَّتَّخِذَ وَلَدًا إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ وَوَعْدَهُ عَدَّا وَكُلُّ مَآتِي يَوْمًا قِيَامَتِهِ فَرْزًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رِضْوَانًا فَإِنَّمَا نَسَرْنَاهُ بِإِسْنَافِ كَلِمٍ بَشِيرًا مِنَ الْمُفْتَقِنِ وَتُنْذِرُ وَيَوْمَئِذٍ قَوْلُ الْغَدَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ قَرِينًا تَخِشُّ من, مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِجْلًا